إَِّذينَ كَفَر سَوَ أُن الذين كفروا سواء عَلَيْهِمُ آ ذَرتَهُم أَمْلَمتُن ذِرهم لاَا يُومِنُون ختَمَ اللهَّهُ عَى قُلُ بِهِمُ عَلى سَم يَيْهِمُ عَ وعلى وعلى أَبَوْصَارِهِمُ غِشَوَ وَلَهُم عذاب عظيم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 ِك الذيذين َشْتَرَوض وَلالَتَ بالِالهُدَ فَمَا رَبِ حتىَجارَتهُ وَماَا كانوا محتدين.